وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي هذا اليوم يوم الجمعة الرابع والعشرون من شهر ربع الثاني لعام 1436 للهجرة الموافق الثالث عشر من شهر فبراير لعام الفين خمسة عشر للميلاد ان شاء الله تبارك وتعالى نواصل ما بدأناه من قولي المصنف رحمه الله تعالى واعظم ما امر الله به التوحيد وهو افراد الله بالعبادة باركس له معانتي جمعة عدد عسران اربعة ربيع الثاني شحن اربعة مئة سلسان شدشتان هجرية كمون عسر سلسة فبراير كلتا شحن عسرت حموشتان ميلادي فأتي جمير نايز نظرنا تنقص الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابزاني اصول الثلاثه انتيل واعظم ما أمر الله به التوحيد تزعابه زعز وربي توحيدي كالتوحيد زعب تزاز يلن وهو إفراد الله بالعباده من حاد حاده ربي كتجزى ازيات توحيد مالتي وابتال شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة أبعد تطولنا نرناء سلسة عينتات نايتوحيد وسيدنا ساتن دماني قداميتي التوحيد الروبية تخاليتي توحيد العلوهية تاسع لسيتي توحيد الأسماء والصفات نزي دماني بصفح يروو الشيخ ابن عثيمين قال لي صلنا نيرو وترقمن ونوصدنا المالتي فيقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة والمراد المؤلف هنا توحيد الألوهية بأركز توحيد كبيرا كله زي مؤلف حتماي مالتين زي كتاب الأصول الثلاثة زي حتمو نصد الشيخ محمد بن عبد الوهاب توحيد كبيرهم كلها توحيد الألوهية نعم اكزاء تتوحيد ما التي نحاد ربهم وهو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستضاح دماءهم وأموالهم وأعراضهم وديارهم وأسابي نساءهم وذريتهم نزل توحيد الذي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم نزل مشركين تواجئ أمم كَمُون دمهم حلال قِرَمُّه إن بلليس الزبالواء بشركي عناد سلس, سلس مالتي كَمُون قَنْزَبُمْ مَرَيْتُمْ كل تعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم حلال قِرَمُّه بشركي مغنيات مالتي وَسَبِيَ نِزَاءَهُمْ وَذُرِّيَتَهُمْ كم سلابا غيرهم دممان من منستمن ن اقول عثومن واكثر ما يعالج الرسل اقوامهم على هذا النوع من التوحيد بز عمر رسل دم ما نزفوا سزي كرهبوا تم مشركين عاد حمام حزوم سلازلوا نزفوا سزي زهون حزوم مثل مالتي سودمان مغنيات والعياذ بالله شركي بعين خاذ الرأي حمام يوتي شركي قبروا كله بعين خاذ رأيخها والعياذ بالله سلذي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم كانت لقمان زبولون والدمالتي يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم شركي عبد عمل لذونه رسولات كلاتهم غدفو خب شركر حقوهم لؤمتهم قال وقال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولة ان اعبدوا الله سوره النحل ايه 29 فرد سبحانه وتعالى نخل لوحات لاقنايده منتى ام ذم لوحات عليه الصلاه والسلام كساب الرسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تلايخهم مسيهم تاهم تهدفهم من دهللك إذا توحيد زياء حيزهم متيهم أن يعبد الله نحاد ربي تقزوه وخبله كابشر كون رحقوه من تقبله فالعبادة لا تصح إلا لله عز وجل عبادة ربط رحا تقبى وقناعكون مخلوقا إذا عبادة هذه أخطبه بقى خصوصيات الله لربز ملكت تخوينها سأقول لك أن رب ترحبه سلزيد إذا عبادة هذه كل ربز فتوى زباله سربا يكون تكبر وربي زأززو تأزز أجر الله زبال منها إذن رب ترحكنه يقب نمخلوق أبزي زأتوى نقر يبلون ومن اخلى بهذا التوحيد فهو مشرك كافر بذي توحيدذي خلل عند غيره ويدماني انت دعسكاغيو والاعاذ بالله ابشركيت احلان لو مالتي وانه قر بتوحيد الربيه والاسماء والصفات ولاو بتوحيد نايروبيه مالك ربي وخالق ربي رزقنا نزله انت بلا اذو خول يكون كسد والأسماء والصفات ولا بأسماءنا يربي بأسماتنا يربي كما هو المقلسيثاتنا يربي بزيعا من يتيله ازو اخل ايكونا حتى يعبد الله وحده نحا هذا ربك سابس فلو فرض أن رجلا يقرأ نعم يقرأ, يقرأ, يقرأ إقرارا كاملا أصلها يقر إقرارا كاملا لكن يقرأ زلاء يقر أن رجلا يقر إقرارا كاملا بتوحيد الروبية والأسماء والصفات ولكنه يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه أو ينظر له قربانا يتقرب به إليه فإنه مشرك كافر خالد في النار نبقى له الشيخ معزيمين حدث انتدأني بتوحيد الربوبية مالت ربي خسفة له ربي وزفتر ربي خالق ربي ازرزق له امينه وبأسماتنا يربون امينه بس نقلات إثاغنا يربون امينه لكن السبعيز انتا يقبر له يخيرنا القبر والعياذ بالله من تاديه لغا تغير على لغا بلكايو فيعبد صاحبه الذي باع قبري جوزه ارى ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بملكه مالك اولياء الله كم يذلون امنينا لكن صفات اللوم الذين امنوا وكانوا يتقون انت دائما اللوم تقوا اللوم على منهج اهل السنه والجماعه على منهج السلف أخوانه فهو أولي فتاونا يربيه فتوتنا يربيه سليها بالنان بل رب سلس فتوهم وانه لكن إذا لم أتقل أبتفوته عند حر نقاننا كنا أتني ربي إذا قلت له نزي بعالك أبرخن ومأينا أولين دابلنا وتي مجمر يا شركة تجمر كلهم بحب الصالحين يجمره كمتي ابن عباس تقيس وزولهم مالاتيه حموشنا يقوم نوح زي هم صالحين هم نرو وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن يا شباب ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوقش ونسرا زي هم صالحين هم نرو لكن شيطان ابشركم دي قوم مخنيعته اذا ما بوتاتكم اولياء سترزنوا بر خير السعو مثل زيت جبرو لهم زيت سئلهم يناموا سيلمهم اطي مجمر يا إذا نبهر هزبقا نزق أبريك ونزق نيره ونزق مسليك ونزق نيره إذا ايضا عندها رأيه إيمانه يوسق أخيراه يذكر زعاقا كما أتويته تتقلم الله شيطان مالته فنزوم حموشة صالحين مثلناتهم رأيه أبعباده نشاط رقبون يرم نتفات رقبون يرم إيمانهم يوسق نيره كم زيله أم بحرق نزيعاتهم مستفؤوا علمي مستفئ انت انهم شيطان ابوتاتكم نزيعاتهم يمزق الزنبرون انهم فجولسوا الزنبرون دماء حرائلهم تقبلهم نقبره قزوه جميرهم لكن اذا ما بقبر تقبلهم زلو حموش تزيعاتهم صالحين يوم. ود سواع ويعوق ونصف وقالوا لا تذرن عالياتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ويعوقا ولا جوعا ويغوص ويعوق ونصرى الصره محله ستقسم ذبحهم الش صالح زياده لكن ابشروا بدهقوم بغازوا الشرك منسيو ابذل اين ابعد أب عبدان اينبرن ابويلا اينبرن حب الصالحين لصالحين فطيناه دا بركا بذي تجميروا في النهايه نقابري خجزوا جميره والعذاب الله ابذوا تصاون السوء ذلوا غدار في شركه قبرطولو كمزال ولي السلاكايو غدار اباولي اي تزرب تتنكا اندا غير حتى وان كي تنطقف لك منطوق هذا بسكا قبر بلاكا بعاني منطق هذا بهالنسو اشن رب زقبو نزي قبري بوللو لحياتك بالله ابتا كبر خيدخه حرج كله اا حُرُد عبادة فصلي لربك ايش وانحر نرب خالك اسجد نرب خالك ادماحرت اا صلاة كابذ حُرُد كما يدوا عبادة كمتان ربي لو تامسجل كيدو تسجد اا حُرُد ونربي لو تقربا لله عز وجل عيد الاضحى نحرج ده تقربا لله عز وجل اضحيه اكذب زحاني بوكن هي حي دول عياده بالله ابزاء قبل زياده ميفسس ده بسم الله الله اكبر ينزل لنا خابغه مالتي طيب ابك زحا حرت بسم الله الله اكبر انت قبري انت تلقيات خيزلغات انت اخذ اللي خا انت ذا زي بقع زياس علاقه مست قبري انت اركبا كلتي نمت اساس اساسك ابك زي بقع زياسي مست قبرت اساسك انت اخذ اللي خا انت اخذني كبالعواز دليه أبقى قم بحسنتها يبلوها هاشابا زاقرابلوها سلازي اعتقال هزي امنة هلو شخنايك خوفاق ما انتي حقوسهم كحردولو ماللني ذو الرياة يبل كان كاب ربي طلبو ناقين كان كاب ربي ولاد هابا نبلو ربي انتا يسألو ان الله على كل شيء قدير حميم رب يزحوك واذا مرضت فهو ايش يا شفين رب يزحوك كم اقول دقيقه ربي يرزق هذا النبوله الله سبحانه وتعالى يرزق ما يشاء ويش بغيره بغير حساب بغير سبحانه وتعالى كل بايده هو له غير بمنغون يعني رب سبحانه وتعالى بموتات غير كاي ازي يا الفتواني اجينا ناتون عوت راح زم الملكه تاعتو الله حجه لازم اخلوكاني نعاه اطانا يربت الملكه السخاو نعاب عوتو تبلولخ اذا اخلوك زي اكلانيو أخلو رب كباك ربي يزبك نربي لم منه وقال ربكم ادعوني استجب لكم لكن قص غيرنا خنا ردؤم يغباء على الشرك و ديقوم احواتنا حتنا قص جرنا بجاهم ردئ يوم مخنياته قيامه مع علتي ابشرك زود غصب والعياد بالله عذاب يصب يزلوا ورب سبحانه وتعالى دماني ابشرك زود غصب اي غفره بالله الناس اللي زخنه كلنا حضرانا توحدنا على الدم كتشرك دمان نرحق نبلم انتدأ والعياذ بالله شرك قيرو ناب قبر خايدو ابزي ساعة تزي حرود حريدو واذا ما مبس نابس ساعة قبر مالتي اقالي شخناي شخ فلان والله تهيب كوموني شهزة عقراء اربعة زمحورة بعد ناخب الهيرون بقع مالتها اربعة زمحورة نساء بقع تيل فأرأي الزيثات معنا إذا حجي نبسعي كم زي قبروا كم زي لكم إذا نزرد مع عبادتي إذا خب كونه أبشركي يا أتوله لكن سببنا توجهون زي مردة بقى نتتوعد شرك غيرهم و سيدهم و نتتشركها توعد غيرهم و زي معلهم وهم يقول أنه تعلم حتى رازي بذلوها من نفسه جميل كمالي بقى إذي أبشر كذوة غساب في النهاية والعيادة بالله انتا يجيس بذلوه بآخرة جهنم وخاليدا في النار والعيادة بالله خالد في النار أبنار نزر ألم غمت مغنو بزامعات الزيان كواتي زين بحال الله والعيادة بالله قال الله تعالى رب سبحانه وتعالى انتألو اى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومقواه النار وما للظالمين من انصار صورة المائدة الآية 72 ابصورة المائدة آية سبعن كلتان دماء رب سبحانه وتعالى انتألو برب سبحانه وتعالى شركز قبرة فقد حرم الله عليه الجنة جنة حرم قيروها آيات واني طيب أب جنة زيعت تقولون يا الشباب أمتها خاتف أمتها خاتف يا شباب أب ناري خاتف ولي عذب الله كل التدار جهنم ينزل لها فبقى ج ج ج جنة خاتف حرم ومأواه النار بطؤ أبي ما يتولي عذب الله نار حو جهنم وما للظالمين من أنصار أي وما للمشركين من أنصار الشرك الظلم أعظم ظلم شركي نربي مشارقة تزقبروا له كفطرات نزوم مشارقة تزقبروا له نربي سبحانه وتعالى خاز عوتهم يلا من كعوتهم رب ان تغطي علمسي انت واي زعوتهم. لا نبي اي عوتم ولا زي وي صالح زبلو زلوون اي عوتموني صباحاكو انت دا اخو نيلو نعايبتهم لمونو نبكبرا يلوام نوعو شرك كبارو يلوام كايدو كالتوام تتاع عزكا والعياذ بالله كرخبوها ما بكد مربي انت دا اقل نسو بزيف الاطو دا اخو موتو انت انا نت اي خبلي زكار رزولو. انا نعيث بجونا قبلكم يا رب كم كان نبي الله عيسى ذبل وامال يعني نعاين الدين تجازوا الكا يوم دغه رب سبحانه وتعالى تعطي إذا أضعوا إذا أخياني عيسى عليه الصلاة والسلام إذا أدمني بارك الله فيكم هذا في سورة المال وإذا أردت درس مالتي ثلاثي لا نبي طعمك ولا بارك الله فيك ولأي طعمك تدعي الشرق في لك فيهو توقع لو الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسيئنا دعا قبر لنا يقول لهم يرم صحابه صلى الله عليه وسلم دعا قبره يرم سمايده ماذا بن بن بان بان بان تبني راشع ان شاء رسول مسموه تقول ابقز عمر الخطاب رضي الله عنه صحابي وثاني خلفاء الراشدين انتهى له عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتا ربي نحن ما يندحر سيئنا من رسول صلى الله عليه وسلم دعاك ورنان بالنيرنا يقولون مصبوط رسول صلى الله عليه وسلم يشجهه مزي بزاله اما الآن يقولون بمن يعني لما كان لنا حواب أم صلى الله عليه وسلم وهو العباس قم يا عباس فادعوا الله لنا إلينا طيب الرسول صلى الله عليه وسلم اسمته دعني ما أبرم زيكره سيدنا عمر عمر الخطاب رضي الله عنه لا بقبرنا يا صلى الله عليه وسلم لكن مقرب أم آل البيت زخونه العباس حواب قم يا عباس فادعو الله لنا يعني ما يكوخ عنا دعا اكبر الى امه بيوتهم سنزلون وإلا عمر بن خطاب قبرنا يا رسول صلى الله عليه وسلم زيفلته ويكون المدينة يميره رئهم هو القبرنا يا رسول صلى الله عليه وسلم نسموته قد نحاوبهم قم تسس تس يا العباس دعا اكبر الى العباس انتها اللي دعا اللهم ما نزل بلا الا بذنب بلا كورذون كله بذنبنا او ما رفع الا بتوبه كنت تعلم تقولوا اذا بلا كلعز تقولوا توبه اللهم تصب علينا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم اغثنا اللهم بعقره العباس حببنا الله صلى فالسماع يدبن بل بل بل إلى الأخل وما يوقعهم جحلوا هل الحجي مثل صحابي الجليل ثاني خلفان الراشدين عمر بن خطاب كان عمر بن خطاب رضي الله عنه قبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم قدفهم حجي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان موته بـ عباس قلنا نعمل لما أكلمنا قل يا عباس أبتغوم له رب لم يوم حب ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم بموتهم رسول الله صلى الله عليه عمر بن رضي الله عنه نض قبرنا رسول الله صلى الله عليه يا رسول الله لم لمموا طفيوه ما يكون من ثاني حبهم يدعو على قبره عمر بن الخطاب في صالح دعى حزننا تبلو دعاء من الصالحين كينو دعاء قبر تبلو مع أنه ذاني خلفاء الراشدين ونقول لكن طلب الدعاء من العباس وخلهم آمين بلو نيره أبناء يدعى الاستسقاء الذي ذو خانم عليه وكلهم سيكونون جمعهم كآمين آمين تبه الدعاء الاستسقاء ما يقول لهم كلهم يقول لهم دعاء قبل تبقالوا آمين بلو سواء أب خطبة وإذا ما أب صلاة الاستسقاء ركعتين مستقرنا حتى خطبة سواء أبي يوم الجمعة اللهم أغيثنا تيبه فأمر الخطاب رضي الله عنه دعاء كان حبوا من رسول الله عليه وسلم العباس دائم تأليبون بري كان من رسول الله عليه وسلم دعاء تأليبون وإنما كان التوحيد أعظم ما أمر الله لأنه الأصل الذي ينبني عليه الدين كله تزعابي تزازنا يا ربي توحيد كوين نزلو مغنيات دين الإسلام تأساس مسرثناتو التوحيد ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله بزيذ ما الرسول صلى الله عليه وسلم نزيهم دماء بالتوحيد جمروا وآمن من أرسله للدعوة أن يبدأ به نتوم دعوة قباروت أو عيت قبار ليلوم لأخوهم دمما بتوعي الجمهور إلى كم معاذ بن جبل هذا شباب نام من لي قمه؟ نام لكن من لكن تأتي إنك تأتي قمم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعون إلى إلى أي يا شباب؟ شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله معاذ بن جبل أرد أمه أول شيء بينكم جمروا بتوحيد بينما جماعة إخوان المسلمين وجماعة التبليغ بتوحيد أكون جمروا زلوا فدعواناتهم فاسد وباطل مخان يرد أكام عادة. الرسول صلى الله عليه وسلم بتوحيد جمروا يبلو زيادةهم دماء لا لا فمواعظ ورقائق بآداب الأخلاق نحن نجمر له ازدماني اذ دعوانا توم على الباطل كم زلوا خذنا نرد نر... نرسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفهم له انصروا نرسول الله صلى الله عليه وسلم يخذ له رسول الله صلى الله عليه وسلم زبولن بتوحيد جمهورهم زبولنا كما هو نص عبد بن عبير اب مدينه نسكلو بتوحيدهم جممرهم لذلك كل قيزيه بتوحيد نجمر حدثت دعوه نقبر الله خلنا سأوعدكم قبر الله خلنا بتوحيد نجمر الله فقاقي غاد تخلق الكنيبولو تقولنا تزعابه تخلق الوزبه للنار سبحانه وتعالى الشركي وعظم ما نهى عنه الشرك بقى بزعبه شركي انتا يترقمه كما يليماتيو كما يقرنا خبزي عب حمامزي شركي ندحن إن شاء الله أبزمت جماعاتك نزارة رب الله إن شاء الله وصحب شعور ربي بحنيتنا حنى وأزيني لكم سليسة معكم جزاكم الله خير أبلكم أكتفي بهذا القدر هذا صلى الله وسلم أبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته